لم تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ألف عندما يكون مفترق غير مجهز بعلامات يجب على السائق تطبيق قاعدة الأولوية إلى اليمين في هذه الحالة تمر السيارة الزرقاء في المرتبة الأولى ثم السيارة البيضاء وأخيرا السيارة البرتقالية